تملي جرحي من اللي كانوا عز شدت يا قلبي باله عملنا, عشان رضاه. عملنا من وراه وخدنا إيه خلصت أيامنا معاهم نكسب لو ودعناهم نكسب لو ودعناهم احنا هنرتاح لو لوراهم سبهم يمكن يرتاحهم من فينا فضل في جراح ودو الناس لازم ننساهم خلصت أيامنا معاهم نكسب لو csit حرام نعيش لناس بيبيعوا فينا خلاص ما فيش أمل ما فيش غلاوة هو احنا شوفنا منهم غير من حول المحبة دي العداوة Nincs ett egy én nem, nincs ebből a vádának, nincs ebből a vádának. Éppen ha